مر النبي على قبرين ف إ ذ ا بدابته تسرع توخر ك أ ن ه ا خافت أ س م ع الله النبي صياح القبر صياح أ ه ل القبر ثم قال الصحابه لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم صوت اهل القبور تدرون ش صوت صوت الصياح صوت الصراخ صوت ا ل ع و ي ن والله لو سمعنا ا ل أ ص و ا ت ما دفن أ ح د منا صاحبه ما لو سمعنا صوت صراخ أ ه ل القبور ومن ورائهم برزخ برزخ طويل برزخ إ ل ى يوم يبعثون كثير من الناس من نسمع أ ن ه مات هذا رجل في ح ا د ا ل س ي ا ر ة انقلبت به ا ل س ي ا ر ة يقول الشرطي يقول جئت أ ن ق ذ الرجل ا ل آ ن في خط سريع أ ب ي أ ط ل ع من ا ل س ي ا ر ة لا تحترق لا تنفجر لا ي ق و ل اهلا ش ا ي ل ة اركبت بسيارتي ووصل المستشفى في طريق مقطوع في احدى الدول ا ل خ ل ي ج ي ة يقول سمعته يرثر القران يقول ل ل ه م الا ت ا ج د ن ا كذلك أ خ ر ج ا ل إ س ل ا م قومي شبابا مخلصا آ خ ر يقول وانا ق ا ع د أ ج ر س ا ح ت ر ق احترق س ي ا ر ة حرقته يقول طلعت متفحم لكن الروح بقيت فيه يقول وانا أ ق و ل لا اله الا ل ل ه أ د ر ي خلاص مات أ ق و ل لا اله الا الله تدري وش يقول يقول هو في سقر هو يقول في, في سقر الشرط يقول ما فهمت ت رح سلككم أ ت أهل اسأل أهل العلم قالوا لي اسأل أهل الميت ا قالوا عمرا ن يصلي يقول تسألتم رح ا ن يصلي ا كان يصلي ما سلككم يصلي في سقر يعني جهنم قالوا لم نكن من المصلين اللهم احفظ أ ب ن ا ء ن ا ا ل ل ه م إنا ن س ت و د ع ك إ ي ا ه م ي ا م ن ل ا تضيع عندك ا ل و د ا ع ا ل ل ه م ي ا حي ي ا قيوم ن س ت و د ع ك أ ب ن ا ن ن ا ا و ب م ي ا اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك واكفهم برحمتك اللهم اكفهم برحمتك شر ا ل أ ش ر ا ر وكيد الفجار اللهم احفظهم في غدوهم ورواحهم اللهم من أ ر ا د ن ا و ا ب ن ا م م ي ن بكيد أ و شر أ و ف ت ن ة اللهم ضيق عليه كل طريق اللهم أ ق ف ل عليه كل باب اللهم سد عليه كل منفى اللهم اكفنا شره بما ش ئ اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا ج م ع ي ن وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين اللهم من علينا في هذه ا ل ل ي ل ة بعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم لا تجعل لها منا حظا ولا نصيبا اول سبب تركب للصلاه يا اخي الحبيب لا تقول ل ل ن ا س كلهم مثلي لا تقول ا س ث ا ن و ا في ف ت ر ة شبابي لا تقول كلها ايامي بعدين اتوب تضمن لي انك تعيش اقولك سوي تسوي تضمن انك تعيش أ ل ا تذكر أ ص ح ا ب ك الذين ماتوا أ ل ا تذكر أ ص د ق ا ئ ك شجاركم ومراهقين بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ح ا ق ة ما ا ل ح ق ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ح ق ة كذبت ثمود وعاد ب ا ل ق ا ر ع ة ف أ م ا ثمود ف أ ه ل ك و ا ب ا ل ط ا غ ي ة و أ م ا عاد ف أ ه ل ك و ا بريح صرصر ع ا ت ي ة سخرها عليهم سبع ليال و ث م ا ن ي ة أ ي ا م حسوما فترى القوم فيها صرعا ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل خ ا و ي ة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 ي و م و س و ق ع ت ا ل و و ا ا ق ع ن ش ت ا ل س م ا ي للعلوم ذ و الاسلاميه ل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه, لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها أم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها د ا ن ي ة كلوا واشربوا هنيئا بما أ ث ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة و أ م ا من اوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم أ د ر ما ح س ا ب ي يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة ما أ غ ن ى عني ماليه هلك عني س ل ط ا ن ي ة خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ثم في س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إ ن ه كان وحض ع ل اسماء الله م ي ف ي س ل ا ل ي و م هاهنا ح م ي د ولا أ ق س م بما ب ت ص ر و ن و م ا ل ا ت ب ص ر و ن إنه ل ق و ل ر س و ل كريم و م ا هو و ب ق ل ش ا ع ر ق ل ي ل ا م ا تؤمنون